مسينة دي في دي مسينه مصطح على شط ايامك ريحت تبنينا وراقه فرحنا السنه مصطح على شط ايامك ريحت تبنينا وراقه ميلنا مسلمنا في القلوب علن علن ميلنا مسلمنا دي دي لم لنا وجمعنا أغنية سمعنا لم لنا وجمعنا أغنية سمعنا العمر عمر وجودك وجودك ذو معنى لم وجمعنا أغنية سمعنا لم لنا وجمعنا أغنية سمعنا دل عمر وجودك أنغانك سمعنا أنغانك سمعنا دل عمر وجودك ذو معنى يلمني سلم علم سلم سلم سلم علم علم بالاحسن فراق في